ألم ترَ إن الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه يتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم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 وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُوحِشُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِرٍ شَيْئًا إلَّا بِإذنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ